يا ايها الذين امنوا اذا نوديت للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون